قَالَ مَا خَطْبُكُم إِنْ إِذْرَأْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِنْ إذ إِذْرَأْتُنَّ يُوسُفَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ اجر الله عنا بالله لشو قالت امراه العزيز الان اصف الحق انرا وسته عن نفسي وانه الذين الصادقين قالت كل ليل الهلعه حوى الحس انراسته عن نفسي وردنه له لنفس